أمرت بعيد تعطلات من بعد ما كانت كبيرة فبر مليون راح كان خيال دار هدأت لكن ربنا المولود لا فصل واحد ثاني بجرسين. وطاب مجلسنا وطاب السماء وفات فيه أخواني وأخ حبيبنا الغناء وسيوم على النبي الحسن نسل وصون للدار يا للراضي هللنا وهللنا فدمت قصي على قلباهم بي نحسدوا للوال يا خير حسن نسل نسير في سبيل الدار يا للراضي هللنا وهللنا خرر لا له دي ذا وين جاد خطري على صفه على صفه بين انا اجل وقت الحظ مجرور <تصفيق> Rajahir Shahid Fawwaz, Iskandar Min Khas Shahi Ani, Injil Injil Min Shahid Fit, Ahla Ugdia Zan على مخلوق اللي بكره على خاطري ما يمتسر ودو ودو سلامي له كلولو شف عليك القلن محلوك عيش الجوال عشق يا ويلي من اللي قدام قدامي نيران نيران وسط الجو ذهب اكيد باطني مرشوم يا <تصفيق> صباح والسرا وصلنا حبه والهنا دي لا زال كدهوروا كدهوروا لهير جواز يلي هقوم في العشقانوا